بوك تو سش ستة ستة القراءة والكتابة القراءة والكتابة اس لص أنا أقرأ انا اقرا اسلاسو بورتو انا اقرا حرفا انا اقرا حرفا اسلاسو واردو انا اقرا كلمة. انا اقرا جملة. انا اقرا جمله اس لاسو فاستولي انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا انا اقرا كتابا انا انا اقرا انا اقرا تو لاسي انت تقرا انت تقرئين أنت, انت تقرا أنت هو يقرا, هو يقرأ. انا اكتب انا اكتب اس راكستو اكتب اكتب حرفا اكتب, حرفا. أكتب كلمه اكتب اكتب جملة اكتب جملة اس راكستو فستولي اكتب خطابا اكتب كتابا, أكتب كتاباً, أكتب كتاباً, أكتب كتاباً انا اكتب انا اكتب تو راكستي انت تكتب انت تكتبين انت, تكتب. أنت تكتبين. هو يكتب هو يكتب